Sifaki illi hadda martani al-zalala Wintashar bain al-bashar n-urur-risalala Sifaki illi hadda martani al-zalala Wintashar bain al تاتي بعلاه البتواب بالمدام وادري عن هذا العتى فوق احتمال وادري عن هذا العتى فوق احتمال سيفك اللي هالدمار كان الضلالا وانتشر بين البشر نور الرسالة سافك اللي يهدى مرتان الضلالة وانتشر بين البشر نور الرسالة تاتب عليه البتولة بالمدامة وادري عن هذا العت فوق احتمالك وادري عن هذا العتاء فوق احتمالك انت يا حيدر دخار لليل تجيبك. انت يا حيدر دخار لليل تجيبك وانت عنوان المراجل والبسالة وانت عنوان المراجل والبسالة منه غيرك يذكر عند الشداين منه غيرك يذكر عند الشداين حاضر بكلمحنا يا تاج العدل انت يا حيد اردخار لليل تجيبك انت يا حيد اردخار لليل تجيبك وانت عنوان المراجل والبسالة وانت عنوان المراجل والبسالة منه غيرك يذكر عند الشدايا منه غيرك يذكر من الشدائر آه حاضر بكلمحنا يا تاج العدالة حاضر بكلمحنا يا تاج العدالة تنتخي بك فاطمة وإحنا معاها اخيبك والدمع يشوفه ما على تنتخيبك فاطمه وي احنا ننتخيبك والدمع يشوفه فينه ما من ورا الباب بالأضالح هالشمو واصبحت تيب جي أبوها وارتحان واصبحت تيب جي أبوها واحنا يا حجر ورثنا وإحنا يا حيدر ورثنا كل ألمها هادي حالة تهو إلينا منها حالة طالبت عن حجها رغم اللي ظلمها دبوها وعذبونا هل عذبوها وعذبونا هل حثاله انت خيبا فاطمه وي معاها انت خيبا جميع شوف من ورا الباب بالاضالي هشموها واصبحت تبكي ابوها وارتحال ورثنا كل ألمها وإحنا يا حيدر ورثنا كل ألمها هذه حالتها أولينا منها حالة هذه حالتها أولينا حالا طالبت عالم حقها رغم اللي ظلمها عذبوها وعذبونا هالحسالة عذبوها عذبونا خاينه وانت تسمع صرخه الليل ينتخيبك هز زمن ظلمنا وما الانا ايضا بس اللي حبك يا عالم تخينه وانت تسمع صرخه الليل ينتخيبك هز زمن ظلمنا ما الينا ايضا بس اللي حبك ما تركناه هل ولايه والردى يا حلا في قربك صرخه فاطميه لك صرخنا وفي وصال همنا نندبك صرخه فاطميه لك صرخنا وفي وصال همنا نندبك يا علي انت وانت تسمع صرخة اللي انت خيبك هالزمن ظلمنا وما الانا ايضا بس لحبك واحنا ما تركنا هالولاية والرداء يحلى في دربك صرخة فاطمية لك صرخنا وفي وساط همنا ننذب صرخ فاطمية لك صرخنا وفي وساط همنا ننذب يا علي هتفنا بالصبر نزفنا ما رجعنا عنك وكبارينا شاهد دمعة البتولة كل زمن همولة تجري للقرآن وتجري للمساجد يا علي هدفنا بالصبر نزفنا ما رجعنا عنك وغارينا شاهد دمعة البتولة كل زمن همولة تجري للقرآن وتجري للمساجد جم بتولة جرعت لهم ظلامات وانت تجري همنا يا تاجنا ايما ما كنبطول جرعتهم ظلامه وانت تجري همنا يا تاجنا ايما ما كل ذنبنا يا علي افضل مذله كل ذنبنا يا علي افضل مذله علينا صارت في البشر هذه العلامه لينا صارت في البشر هذه العلامه ثورة مستمرة بالبتولة جمرة ترطض بواقع يا ايام مهانة انت فيها قائد تحفظ العقائد وحنا من عزبك حمل منها الامانة ثورة ثورة مستمرة بتوله جمره ترفض بوضع حياه المهانة انت فيها قائد انت في فاضل عقائد وحنا من اسمك حملنا الامانه كل ابي اتحمل الدور البتوله بعدت بعزتها عاشت الليل كل ابي اتحمل الدور البتوله ما تبيع عزتها مع عاشات الليلان هذه يا حيدر كرامتنا على دربك هذه يا حيدر كرامتنا على دربك من مبادئنا ومشاعرنا الاصيله من مبادئنا ومشاعرنا الاصيله اكل ابيات تحمل دور البكوه الله ما تيب عزتها عما عاشت ذليلا هادي يا حيدر كرامتنا على دربا من مبادئنا ومشاعرنا اصيناها